وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون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 قالوا وهم فيها يختصمون 110. تالله إن لفي ضلال مبين 111. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعٍ ولا صديق حميم؟ فلو أن لنا كرّة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لا ية وما كان أكثرهم مؤمنين.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 وما أسألكم عليهم من أجر إن أجر إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرض نود